براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهد واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى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 من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ثم لم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.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 إلا الذين آتتهم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم كيف وإن عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا يظهر لا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 وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزكاة فَإِخْوَانُكُمْ في الدين ونفصل الْآيَاتِ لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا ايمان لهم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 أَمْ حَسِبْتُمْ أن تتركوا وَلَمَّا ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله قدير بما تعملون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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله دعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاجة وَاِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمته منه ورضوال وجد مهمات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم وما هم الظالمون قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالن اقترفتموها وَأَمْوَالُ لَقُتْرِفُ ثَمُوغَا تخشون كسادها كَسَدَغًا ترضونها تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ من أَحَبَّ ورسوله مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم, وأزواجكم وعشيرتكم وأموال لقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها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 والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاهتهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء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 حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل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 يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وياتى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله بأ المتقين إن من نسيه زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عابا ويحكمونه عابا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروه فقد نصره الله فقد نصره الله إِذْ أخرجه الذين كفروا ثانيتنا لإتع ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحذن إِنَّ الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم فروها وجعل كلمة الذين كفروا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 لما أذنت لهم حتى يتمين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين نَمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعْدَّ لَهُ عُدَّةً لَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ الْفِعَاتِهِمْ فَثَبَّتَهُمْ وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يذغونكم الفتنه وفيكم سماعون لكم والله عليم بالظالمين لقد به تغروا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وَإِن نَّجْدَنَّ مَلْمَحِطَةً بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبِكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ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 فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرعا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين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 انهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إلا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا, وقالوا حسبنا الله سيرتين الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريغة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين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 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ من يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَأَنَّمَ خَالِدًا فِي ذلك ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم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 إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينعون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم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 كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم, وخبتم كالذي خاض.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 اتت رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا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 فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشتد حرا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 ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقاد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين وَهُم وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم, رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمدا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 فَقُلْ يَعْمَلُونَ فَسَيَرَى اللَّهُ عَبْلَكُمْ وَرَسُولُهُنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَكُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِ والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إن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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاعر على شفاعر في نهر فأنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم إلا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعض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 الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون نوابيا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وان فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْ أُمْمَاهُمْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا فَزَادَتْ أُمْرِجِسَ إلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ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 هم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو